و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله عليه من ربنا أ ف ض ل الصلوات و أ ت م السلام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن على شرعه م س ت ق ا م عباد الله مع ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة ا ل ص ا خ ب ة وروتينها القاتل وتعقيداتها ا ل ش ا ئ ك ة و ت غ ي ا ن مادتها ا ل ز ا ئ ف ة تضيع قيم وتنزوي مبادئ وتغيب الروح ب إ ش ر ا ق ا ت ه ا وعندها ننسى عالم الغيب وحقائقه فتتزعزع الثوابت ويضعف التوكل ويقل ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقضاء خيره وشره يغيب ا ل إ ي م ا ن ب أ ر ك ا ن ه ونحتاج بين الحين والحين لاستدعاء معاني ا ل إ ي م ا ن واستحضار هذه ا ل م ع ا ن ا ل ج ل ي ل ة في النفس ونحن اليوم بصدد الحديث عن معان غ ي ب ي ة ح ا ض ر ة وعن قيم إ ي م ا ن ي ة غ ا ئ ب ة بصدد الحديث عن بعض هذه المعاني عبر ر ح ل ة م و ف ق ة عبر القرون ا ل غ ا ب ر ة والدهور ا ل ط و ي ل ة ا ل م ا ض ي ة نحن اليوم بصدد الحديث عن اختصار الجغرافيا والتاريخ والحديث عن القيم ا ل م ت ج د د ة في كل عصر وزمان القيم التي لا تحبس في ا ل أ م ا ك ن والتي لا يطوها الزمان ولا يقتلها عبر ش خ ص ي ة من شخصيات التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ا ل ف ذ ة على ا ل إ ط ل ا ق ش خ ص ي ة ليس فوقها في الفضل والمكانه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله قدمه علماء ا ل إ س ل ا م على جميع ا ل أ ن ب ي ا ء خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه إ ب ر ا ه ي م الخليل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام الذي أ ث ن ى الله عز وجل عليه ب ث ن ا ئ ل بلغ به ا ل م ك ا ن ة ا ل س ا م ي ة و ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ا ل ي ة واتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا و ا ل خ ل ة م ن ز ل ة من ا ل م ح ب ة و ا ل ق ر ب من الله عز وجل تتخلل ا ل م ح ب ة كل أ ج ز ا ء الخليل فلا تدع فيه موضعا الا وفيه حب الله عز وجل ا س ت ف ا ه الله عز وجل كما قال ا ل ق ر آ ن بذلك لقد ا س ت ف ي ن ا ه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين وانك ما فتحت ص ف ح ة من كتاب الله هذا الكتاب الخالد و ا ل ق ر آ ن المجيد إ ل ا وجدت فيه سير ا ل أ ن ب ي ا ء تزين ا ل ق ر آ ن وتجمله و ا ل ق ر آ ن يحدث في كل سطر من سطوره عن ا ل أ ن ب ي ا ء ذلك ل أ ن القيم لا تعرف الزمان ولا تعرف الجغرافيه ولا تعرف التاريخ ا ل ق ر آ ن يختصر ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة كلها بين دفتي هذا الكتاب يحدث عن جميع ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين والقانت هو المداوم على ط ا ع ة الله تعالى ولم يرد ي الله بالحديث عن ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن كان هو الحديث الاغلب في ا ل ق ر آ ن لم يرد ي الحديث عن م ر ح ل ة وتاريخ إ ن م ا أ ر ا د الحديث عن قيم و أ خ ل ا ق وعن آ د ا ب تستمر مع ا ل إ ن س ا ن وعن ح ي ا ة و ح ر ك ة د ا ئ ب ة ولذلك علينا أ ن نقف مع ح ي ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء مستلهمين الدروس ومستفيدين العبر ة لماذا رفع الله ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ل شيء رفع الله به ا ل أ ن ب ي ا ء ص ح ة و ق و ة معرفتهم بالله عز وجل ولذلك أ ع ر ف الناس بالله هم ا ل أ ن ب ي ا ء ومواقفهم تدل على ذلك يخالفون ا ل أ ق و ا م ويصادمون المجتمعات ويؤذيهم الناس ويقفون بصمود عجيب حتى إ ذ ا استياس الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا أ ت ا ه م نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد ب أ س ن ا عن القوم المجرمين ا ل أ ن ب ي ا ء حتى إ ذ ا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصر الله أ ل ا إ ن نصر الله قريب وقف ا ل أ ن ب ي ا ء ضد الظلام وضد ا ل و ث ن ي ة وضد الشرك وضد ع ب ا د ة غير الله وضد تعظيم الذات وضد اضطهاد الفقراء وضد, وضد الطغيان وقف الأنبياء اذهب ل أ ن ب ي ا ا ء إ ل ى فرعون إ ن ه طغى ولذلك ا ل أ ن ب ي ا ء أ ع ر ف الناس بالله الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ا ل خ ي ر اختار من دون البقاع م ك ة ت ح ف و اليها النفوس وتشتاق إ ل ي ه ا ا ل أ ف ئ د ة واختار من البشر رسلا وفي الرسل اختار, خلي اختار الله خليلين محمدا صلى الله عليه وسلم ووالده إ ب ر ا ه ي م وهو أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء وجعلنا في ذريته ا ل ن ب و ة والكتاب جعله الله أ ب ا ل ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن الله أ و د ع فيه ا ل ن ب و ة والكتاب في, في ذريته ا ل أ ن ب ي ا ء لهم معرفه بالله ولذلك يلجؤون إ ل ى الله ويتعاملون مع الله و ق و ة يقينهم بالله عز وجل و ح ي ا ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ح ا ف ل ة بذلك ثم ثانيا ا ل أ ن ب ي ا ء جمعوا من ق و ة الرجاء وحسن اللجوء لله عز وجل ما يحير في ا ل ق ر آ ن كل الدعاء دعاء ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب اجعل هذا البلد آ م ن ا واجنبني وبني ان نعبد ا ل أ ص ن ا م رب إ ن ه ن أ ض ل ن كثيرا من الناس فمن تبعني ف إ ن ه مني ومن عصاني ف إ ن ك غفور رحيم ربنا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 إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ي د ف ي قول الله تعالى في كلمات م خ ت ص ر ة من في ص و ر ة ا ل ت و ب ة وما كان استغفار إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه إ ل ا عن م و ع د ة وعدها اياه فلما تبين له أ ن ه عدو لله ت ب ر أ منه إ ن إ ب ر ا ه ي م لحليم ل أ و ا ه حليم وفي هود إ ن إ ب ر ا ه ي م لحليم أ و ا ه منيب وذلك الأواه و كثير الدعاء وكثير ا ل ض ر ا ع ة لله عز وجل و إ ن مما يستفاد من س ي ر ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة ق و ة المواقف و ر ب ا ق الجعش و ص ل ا ب ت ه على مبادئه عليه السلام والدليل على ذلك حواراته مع قومه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا أفرعيتم م افرايتم تعبدون أ ما كنتم تعبدون أ ن ت م و أ ب ا ؤ ك م ا ل أ ق د م و ن ف إ ن ه م عدو لي إ ل ا رب العالمين الذي خلقني شوف ا ل م ع ر ف ة فهو يهدين والذي يميتني ثم, والذي يميتني ثم يحين و إ ذ ا مرضت فهو ي ش ت ي ن والذي أ ط م ع أ ن يغفر لي خطيعتي يوم الدين رب هب لي حكما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن الارتباط المل والوجدان بيننا وبين إ ب ر ا ه ي م قائم فنحن نرتبط معه عبر ا ل م ل ة والتوحيد الممتد و إ ذ ب و أ ن ا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا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 وما كان من المشركين وما يرغب عن م ل ة إ ب ر ا ه ي م إ ل ا من سفه ا نفسه ولقد ا س ت ف ي ن ا ه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين إ ذ قال له ربه أ س ل م فقال أ س ل م ت لرب العالمين امه ارتباط ل ا المل والوجدان ق ا ئ م ولقد استجاب الله لدعاء إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وهو في يوم من ا ل أ ي ا م يتردد بين أ ر ض بابل أ ر ض الكلدانيين في العراق ثم ينتقل الى مصر ثم ي أ ت ي من مصر إ ل ى بيت المقدس في الشام ثم من بيت المقدس ينتقل إ ل ى م ك ة و إ ل ى جبال فاران ا ل ش ا ه ق ة يتردد بين هذه البقاع ف إ ذ ا ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يقول لله عز وجل ربنا إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة فاجعل أ ف ئ د ة من الناس ت ه و إ ل ي ه م وهذا هو الحاصل اليوم وقال اجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن واجعلني من و ر ث ة ج ن ة النعيم واغفر ل أ ب ي إ ن ه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم إ ب ر ا ه ي م عجيب كادت د ع و ة إ ب ر ا ه ي م تكون في ا ل ق ر آ ن دعاء لله وتعظيما ليعلم الناس أ ن الدعاء لله ملك لله حق لله لا ينبغي أ ن يصرف لغير الله إ ل ا الى يومنا هذا في أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة على امتداد أ ق ط ا ر ه ا من يعتقد أ ن الموتى ينفعون و أ ن ه م يملكون ويضرون و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام جاء بالتوحيد الخالص لله و إ ذ يرفع إ ب ر ا ه ي م القواعد من البيت و إ س م ا ع ي ل ما زال الدعاء م و ج و د ة ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أ م ة م س ل م ة لك و أ ر ن ا مناسكنا وها قد أ ر ا ه الله مناسكه و أ ر ن ا مناسكنا ما وقف إ ب ر ا ه ي م موقفا إ ل ا وحجاج بيت الله يقفونه اليوم على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن و أ ر ن ا مناسكنا وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم وارتبط البيت ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام إ ن أ و ل بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آ ي ا ت بينات مقام إ ب ر ا ه ي م من دخله كان آ م ن ا ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ومن كفر ف إ ن الله غني عن العالمين ومن آ ي ا ت البيت البينات مقام إ ب ر ا ه ي م لما وقف على ا ل ص خ ر ة إ ذ ا بقدمه وغير حاف تغوص في ا ل ص خ ر ة وتلتصق أ ق د ا م ه وهذا هو مقام إ ب ر ابراهيم ه ي م وبالمناسبة كان مقام كان إ ملتصقا ب ا ل ك ع ب ة م لانه ص ق ا للكعبة ل أ الموضع الذي وقف فيه وبنى ا ل ك ع ب ة وتركه هكذا وجاءت قريش على كفرها وشركها و أ و ث ا ن ه ا تعظم البيت ولذلك جاءت في ل ا م ي ة أ ب و طالب ا بن عبد المطلب ا ل ش ه ي ر ة التي يقول فيه وبالحجر المسود إ ذ يمسحونه إ ذ اقتنفوه بالضحى و ا ل أ ص ا ئ ل وموطئ ابراهيم في الصخر ر ط ب ة على قدميه غير ناعل حافيا غير ن ا ع ل أ ي كان بغير, بغير نعال ولذلك التصقت أ ق د ا م ه في ا ل ص خ ر ة وجاء عمر رضي الله عنه لما ر أ ى أ ن الناس يصلون في المقام والمقام ملاصق والله يقول واتخذوا والمقام مقام إبراهيم والمقام ملاسق من مصلى للكعبة أ خ ذ المقام و أ ز ا ح ه و أ ب ع د ه في المكان الذي هو فيه من أ ج ل الا يمنع الطائفين الطواف وما زال المقام, المقام اليوم يمنع الطائفين الطواف ولذلك المقام هو الذي يهرع إ ل ي ه الناس ل ل ي ص و ا فيه و ا ت خ ذ و ا مقام ا من إ ب ر ه ي م مصلى و ع ه د ن ا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل أ ن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ولذلك إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يعتبر صاحب ا ل م ل ة التي أ م ر ن ا باتباعها و أ و ح ي ن ا إ ل ي ك أ ن اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن وبعد الارتباط الملي جاء الارتباط الوجداني و أ ع ن ي بالارتباط الوجداني أ ن ن ا في صلواتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م جعل الله له لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن دائما يردد على ا ل أ ل س ن ة في صلواتنا في, في عشانا في فجرنا في حتى إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ص ل ا ة تسمى ب ا ل ص ل ا ة ا ل إ ب ر ا ه ي م ي ة ارتباطا مليا وارتباطا وجدانيا ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ولذلك في صحيح مسلم قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البريه قال ذاك إ ب ر ا ه ي م وفي الصحيحين يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة حفاه عراه غرلا أ و ل من ي ك س ى إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ان إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة فردا وكان أ م ة و أ م ة معناها إ م ا إ م ا م ا في الخير يقتدى به وهذا صحيح كما قال الله عز وجل في آ ي ا ت ا ل أ ن ب ي ا ء لما حدث عن ق ص ة إ ب ر ا ه ي م مع قومه وحواره الساخن وحجته ا ل ق و ي ة الضاحضه لهم وتلك حجتنا اتيناها إ ب ر ا ه ي م على قومه نبفع درجات من نشاء إ ن ربك حكيم عليم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب و إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل آ ي ا ت لما ناقشهم وقال لهم افن لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون وكان ذلك و إ ب ر ا ه ي م في مقتبل عمره ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل ه وكنا به عالمين أ ي من قبل ا ل ن ب و ة من قبل ا ل أ ر ب ع ي ن لما صادم إ ب ر ا ه ي م قومه إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون والحجه التي يواجه بها الدعاء والمصلحون على مر التاريخ إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أ ن ت م واباؤكم في ضلال مبين بعد ذلك كسر ا ل أ ص ن ا م فجعلها جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين قالوا إ ن ا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م فتى قال أ ص ح ا ب التفسير لما كسر إ ب ر ا ه ي م ا ل أ ص ن ا م وقيد ليلقى في النار كان في ا ل س ا د س ة عشر من عمره عمر ستاشر س ن ة وهذا قوله ل ق د آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل أ ي من قبل سن ا ل أ ر ب ع ي ن وكنا به عالمين فتى في ا ل س ا د س ة عشر من ع م ر ي يواجه أ م م ا من الخلق يواجه النمرون النمرود ا بن كنعان ا بن كوش ا بن سام ا بن نوح من الاربع الذين ملكوا ا ل أ ر ض كان ذا طغيان إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وكان ذلك في أ ر ض بابل في أ ر ض العراق في م ن ط ق ة تسمى هاران أ و حران في تلك ا ل م ن ط ق ة واجه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قومه قالوا إ ن ا سمعنا فتى يذكرهم يقاذله إ ب ر ا ه ي م ف أ ت و ا به على أ ع ي ن الناس و أ ت و ا به على أ ع ي ن الناس فناقشهم إ ب ر ا ه ي م قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ينطقون وناقشهم نقاشا قويا حتى ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت في الشعراء واتل و عليهم نبا إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ماذا ا تعبدون م تعبدون قالوا نعبد أ ص ن ا م ا فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إ ذ تدعون أ و ينفعونكم أ و يضرون وفي, وفي الصافات و إ ن من شيعته ل إ ب ر ا ه ي م إ ب ر ا ه ي م يعتبر من أ ب ن ا ء نوح عليه السلام و إ ن من شيعته ل إ ب ر ا ه ي م إ ذ جاء ربه بقلب سليم فقال ل أ ب ي ه وقومه ماذا تعبدون أ افكا آ ل ه ة دون الله تريدون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 وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيهدين ق ص ة إ ب ر ا ه ي م ش ي ق ة و أ خ ب ا ر ا ل أ ن ب ي ا ء م م ت ع ة و إ ن كان بعض الناس قد لا يستوعب بعض ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة والقضايا ا ل ج ل ي ل ة التي في ثنايا القصص إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما ناقش قومه افن لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلوه قالوا حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م إ ن كنتم فاعلين بعد ذلك أ ل ق و ه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م ق و ة الثبات ثبات عجيب فتى وشاب يصادم هؤلاء جميعا ويقف ل و ح د ه حتى والده حتى والده اذ قال إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه آ ز ر أ ت ت خ ذ أ ص ن ا م ا آ ل ه ة إ ن ي أ ر ا ك وقومك في ضلال مبين لقد كان لكم أ س و ة ح س ن ة في إ ب ر ا ه ي م والذين معه إ ذ قالوا لقوم إ ن ا ب ر ا ء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء يا اخي ابراهيم عليه السلام ق و ة ش د ي د ة ق و ة في الحق ولذلك استحق أ ن يبني أ ف ض ل بيت لله ولذلك جاء في صحيح مسلم أنه ا ل أ ن ب ي ا ء على درجات في السماء ا ل أ و ل ى كذا وجد ربما سلم وفي السماء ا ل ث ا ن ي ة وجد آ د م وفي السماء ا ل ث ا ل ث ة وجد يحيى وعيسى ابن الخاله وفي ا ل ر ا ب ع ة وجد بعض ا ل أ ن ب ي ا ء و في ا ل خ ا م س ة وجد موسى وفي السماء ا ل س ا د س ة وجد إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ و إ د ر ي س وفي ا ل س ا ب ع ة عند البيت المعمور في السماء الذي تطوف به ا ل م ل ا ئ ك ة يطوف به سبعون أ ل ف ملك في كل يوم من طاف به م ر ة لا يعود إ ل ي ه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ذهب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فوجد إ ب ر ا ه ي م متكئا بظهره إ ل ى البيت المعمور حق له ذلك ل أ ن ه بنى البيت المعمور في الدنيا ب ن ا لله ا ل ك ع ب ة ولذلك فوقاً فوق ا فوق ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا وظهره جالس وظهره إ ل ى البيت المعمور ولما أ ر ا د ا ل ص ح ا ب ة والحديث في صحيح مسلم شبه ا ل أ ن ب ي ا ء قال لقد ر أ ي ت موسى عليه السلام و ك أ ن ه من رجال شنوه في غ ل ظ ة يعني جلد ناشف كده وغليظ و ر أ ي ت عيسى عليه السلام أ ش ب ه الناس به ع ر و ة بن مسعود الثقفي و ر أ ي ت إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أشبه اشبه ل ن ا صاحبكم س به أ الناس به صاحبكم أ ي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان ف ي ه شبه من إ ب ر ا ه ي م وكان يحبه ولذلك سمى ولده إ ب ر ا ه ي م ا ل ت س م ي ة أ ن ت تسمي على من تحب لو ان عندك صاحبا عزيزا تسمي عليه تسمي على والدك تسمي ولدك على أ ب ي ك ليحمل اسمه لاعتنائك ب أ ب ي ك وافتخارك به ولو أ ن ك عجبت ب ش خ ص ي ة ما تسمي عليه سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده من ماريا إ ب ر ا ه ي م وهذا إ ن دل إ ن م ا يدل على حبه صلى الله عليه وسلم ل إ ب ر ا ه ي م وجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن جمعوا ل إ ب ر ا ه ي م النار و أ ر ا د و ا أ ن يلقوه في النار ولم تكن نارا ع ا د ي ة قالوا ابنوا عليه بنيانا بنوا عليه وجاءوا بنار ع ظ ي م ة حتى قالوا أ ن ا ل م ر أ ة كانت إ ذ ا نذرت ن ز ر ل ل آ ل ه ه و ا ل أ ص ن ا م تقول إ ن شف شفيتم ولدي ل أ ح م ل ن الحطبه ل إ ح ر ا ق إ ب ر ا ه ي م وفعلا ضلال ولدي ي ب كويس بدل ما تقول ب ق ا و الله كويس بتقول ا ل آ ل ه ه سمعوا كلامي ا ل أ ص ن ا م حصل واحد يمشي للشيخ ميت في قبره يا شيخ ت س و ل ي و ت س و ل ي و ت س و ل ي ونجحني ت ونجح ت ولدي و أ ن ا ق د م ت ونسى ا ل م ع ي ن ي ق ب ل و ن ي و ا ل ل ه ا ل ش ي خ ل ا بكل ل و ا بيقدر ع ل م ن ا س المعينه د ي م ا بدرعنا ي ل شيخ كلمه اشيخنا ق ت في غ ب ر ه ت ق و ل الله مافر غ له و ا ر ح م ه و ع ا ف ه وعفو عنه وعفو عنه وعفو ع ن ز و ع ف ه وعفو عنه وعفو عنه ت د ع و ل ه و ا ل ذ ي ن ج ا ء و ا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ل ن ا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن الشيخ إذا بالإيمان سبق ت د ع ولكن يقول الشيخ جيتك موثي ميمبي ماي ق د م ت ا اغبولي في ا ل ش ر ك ة دي ا ل ل هي ق د م أ و ر ا ق ه ي ق ب و ل و اغور ا ل ش ي خ د ه ي ق و ل لك ما بيفا والله هيك ت ل و و ق د م ت ا او جبلوني عشر ة مراتر دوني لما م ش ج ت ا ل ش ي خ ي ق ب ل و ن ي يا ش ي خ ن ا و ا ل ل ه ل و م ا ك ن تمشيلكم ق ب و الله أراد الله أراد لك ا في ز و ل بيجد ل ك شيء واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء اليس هذا, ال... هذا من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة وعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك و ف ع ت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف اياك نعبد واياك نستعين لكن المره كان يجيب الحطب تقول كان شفيت لي اولادي أ ن ا أ ج ي ب الحطب وخطف ي إ ب ر ا ه ي م بالله أ و ل ا د ا يشفو ما ش ف ا ؤ من ا ل آ ل ه ة التي لا تنفع ولا تضر يا أ خ ي إ ب ر ا ه ي م بنفسه يقول و إ ذ ا م ر ض فهو يشفين و إ ذ ا م ر ض فهو يشفين إ ج و آ ل ه ة الناس تعتقد فيون يرفع وضره الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره والميت من المسلمين يحتاج إ ل ى دعاء إ خ و ا ن ه وترحمهم واستغفارهم عليه أ م ا هو والله يا إ خ و ا ن تستغرب و ا عندنا في أ م ت ن ا مثقفون بل بعضهم من ح م ل ة الشهادات العليا برفات بل يوجد بروف ا ل ب ر ف ده عنده م ك ا ن ع ظ ي م عظيمه جدا عند أ ه ل السودان كتب كتابا اسماه يستنبئونك في الكتاب قال لو أ ن ك ناديت تستغيث بالشيخ الميت خرج الشيخ الميت من قبره وقضى حوائج مريديه ثم عاد إ ل ى قبره ثانيه والله ما شفناه أ ن ا ما لا ب ن ي وما ناديت في يوم من ا ل أ ي ا م وما ب ن ا د و ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه كما نادى ا ل أ ن ب ي ا ء ربهم ننادي ربنا وفي النون إ ذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات ان لا إ ل ه الا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين وايوب أ ي و ب إذ ن د ربه و أ إ ذ نادى ربه ر... انيق اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قال الشيخ بيطلع من قبره يقضي حوائج المريدين في الدنيا وجراجعتان بروفيسور كبير ويعد من علماء أ ه ل السودان حتى لا يقول بعض الناس ا ل أ ص ن ا م و ا ل آ ل ه ة والشرك مع ا ل أ ح ج ا ر لا والله أ خ ط ر ه مع البشر ومن الناس من يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله في يحبونهم كحب الله شيوخ صوت يعلموه ويقررون بحب الحجار الله ولكنهم كحب أحبوهم لم يكن حب ا ل تلميذ لشيخه ولا طالب لاستاذه إ ن م ا أ ح ب و ه ل حب اعتقاد وتقديس ف أ ف ض ى بهم و أ خ ر ج ه م من التوحيد إ ل ى تقديس البشر وعبادتهم ولذلك ابراهيم عليه السلام كان قويا في دعوته قويا في حجته لما جمعوا له النار و أ ل ق و ه في النار النار أ و ق د و ه ا ما كان أ ح د يستطيع أ ن يدنو من النار ف أ ل ف رجل كردي يسمى هيزن هيزن الكردي صنع المنجنيق هو أ و ل من صنع المنجنيق ووضعوا ابراهيم في المنجنيق و أ ل ق و ه في النار و ا ل م س ا ف ة من المنجنيق إ ل ى النار إ ب ر ا ه ي م معلق في الهواء عليه السلام وسوف يقع في النار جاءه جبريل عليه السلام وقال له أ ل ك ح ا ج ة يا إ ب ر ا ه ي م قال أ م ا إ ل ي ك فلا و أ م ا إذا الله ف ن ع م إ ب ر ا ه ي م و ع ل ق في الهواء أ ح و د ما يكون و جبريل يمكن أ ن ينفعه في هذه ا ل ن ح ظ ة ل أ ن ه لما قل لما قيد إ ب ر ا ه ي م و وضع في المنجنيق قال إ ب ر ا ه ي م جبريل الله إ ب ر ا ه ي م خليلك قال له اذهب إ ل ي ه ف إ ن استغاث بك ف أ غ ث ه لو ق ل لك نجدني أ ن ج د طوالب طلع طوالب من النار و إ ن لم ي س أ ل ك ف ت ر ك ه فقال له الك حاجه يا إ ب ر ا ه ي م قال أ م ا إ ل ي ك فلا أ م ا إ ل ى الله فنعم وكان الله أ س ر ع من جبريل بالرؤمن أ ن جبريل ملكا وجبريل من هو وصاحبين ب ن ا سماه ذو ا ل ق و ة المكين جبريل عليه السلام ذو م ر ة فاستوى أ ي ذو ق و ة فاستوى هذا جبريل عليه السلام بالرؤم من ذلك ف إ ن الله خاطب النار بقوله قلنا يا نار ك و ل ي بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م وما أ ك ل ت النار إ ل ا قيود حب ولقد قال إ ب ر ا ه ي م ما كنت في أ ي ا م فيها أ ن ا أ س ع د وقلبي مطمئن أكثر من اكثر ل التي أ ي ا م ن النار مطمئن اطمئنان ت كنت ه في هذه فيها ا ياخلوا ماكد مايكب انخل يا في في خليل أخي أيام انخل ما ولا أسعد أ من أ ن ة من ا ل أ ي ا م التي كنتها في النار و ا ل ق ر آ ن عجيب قلنا يا نار كوني بردا أ م ا و إ ن الله لو لم يقل سلاما لمات إ ب ر ا ه ي م داخل النار بردا يا نار كوني بردا النار حتى اقتلك وسوف يموت إ ب ر ا ه ي م عليه السلام من البرد ولذلك أ ع ق ب ه ا بقوله وسلاما برد لكن لا يقتل ولولا أ ن ه قال على إ ب ر ا ه ي م ما من نار في الدنيا الا ولم, لم ي... إلا ولم يستفد منها الخ... الخليقه لحد يوم ا ل ق ي ا م ة ما كان يستفيد من النار لانه ل م ا قال قلنا يانار أ ي نار في الدنيا تطيعه قلنا يانار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م ف أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم ا ل أ خ س ر ي ن ثم قال ونجيناه ولوطا إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين وفي ا ل ق ر آ ن أ ن ه قبل أ ن يخرج بعد أ ن خرج من النار ناظر النمرود وقال له ربي الذي يحيي ويميت قال النمرود أ ن ا أ ح ي ي و أ م ي ت يظن ح ي ا ة كحياه أ ن يبقي أ ح د ا ويقتل آ خ ر ل أ ن ه ملك قال إ ب ر ا ه ي م ف إ ن الله ي أ ت ي بالشمس من المشرق ما ق ل ت ل ي د يعرف الله كويس و ر د أ ن لما خاطب قومه قالوا أ ج ي ت ن ا بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم من الشاهدين تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين يا أ خ ي إ ب ر ا ه ي م يا سلام ق و ة ع ج ي ب ة أ س أ ل الله تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى وبصفاته العلا وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق أ ن يجمعنا في ا ل ج ن ة مع إ ب ر ا ه ي م ولا تستغرب ف إ ن ل أ ه ل ا ل ج ن ة يوما في ا ل ج ن ة ل ز ي ا ر ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حتى لا يقول قائل ن ح ن لكن في ا ل ج ن ة إ ب ر ا ه ي م ه ب كن في أ ع ل ى الجنان ف إ ن ل أ ه ل ا ل ج ن ة يوما في ا ل ج ن ة يزورون فيه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ س أ ل ه تعالى أ ن يجيب دعاءنا و أ ن يسمع مقالنا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه ا ل وسلم تسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه انتقل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام من أ ر ض الكلدانيين إ ل ى أ ر ض الكنعانيين ونجيناه ولوطا إ ل ى ا ل أ ر ض التي ب ا ر ق ن ا فيها للعالمين وهي أ ر ض فلسطين فلسطين ا ل س ل ي ب ة ومر إ ب ر ا ه ي م على فلسطين وكانت ق ا ح ل ة فمضى إ ل ى مصر وكان في مصر ح ض ا ر ة وملك وتعرض ملك مصر ل س ا ر ة ز و ج ة إ ب ر ا ه ي م ثم نصره الله على ملك مصر وجاء إ ب ر ا ه ي م عليه السلام إ ل ى بيت المقدس وارسل أ ر س ل ب ن أخيه أ و بابن أ خ ي ه لوط إ ل ى أ ر ض السدوم أ و أ ر ض الزعتر كما يسمونها وبقي إ ب ر ا ه ي م في بيت المقدس وكانت معه هاجر وحملت هاجر ووضعت إ س م ا ع ي ل ورحل إ ب ر ا ه ي م بهاجر سبحان الله هذا التنقل عجيب افي افي ذات ا ل م س ا ح ة التي يتنقل فيها الناس بطائراتهم وبسفنهم وبسياراتهم أ ف ي افي ذات ا ل م س ا ح ة نعم في ذات ا ل م س ا ح ة ولكن تبقى القيم ح ي ة واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن ويستمر إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و ي أ ت ي إ ل ى م ك ة ويترك فيها هاجر و إ س م ا ع ي ل ويولي ويدعو بعد ذلك ل م ك ة و ل أ ه ل ه ا يا سلام يا أ خ ي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام نحن مرتبطين به شديد نحن نرتبط به ارتباطا شديدا وبعد ذلك أ ن ج ب إ س ح ا ق ووهبنا ذ ل قال ك و له إ س ح ا ق ويعقوب نافله أ ي ز ي ا د ة ويعقوب هو ابن إ س ح ا ق و وإب... إ س ح ا ق ولد ولدين العيس و يعقوب و يعقوب س م يعقوبا ل أ ن ه جاء في عقب العيس يعني في د و ل ا و د ه يعقوب و العيس أبو الروم. ويعقوب هو أبو أ ب و الروم و إ س ح ا ق هو أ ب و العيس أ ب و الروم و يعقوب هو أ ب و بني اسرائيل و العيس أ ن ج ب الروم جاب الروم、كالي. الروم دا ولد الروم أ و ر و ب ا دي كلها الروم دينا الروم أ ن ج ب العيس روما بعد أ ن تزوج بابن بنت عمه إ س م اسماعيل ع ي ل إ ما ود عمه اسماعيل عمه العيس ولد اسحاق و إ س م ا ع ي ل ع ن د ه بت ي العيس زوج بنت عمه إ س م ا ع ي ل و أ ن ج ب منها قوما أ و رجلا سموه الروم وسموه الروم ل أ ن ه كان شديد البياض أ ب ي ض شديد لم سموه الروم و ص ا ر بعد ذلك جاءت أ و ر و ب ا كلها الحالم ده و ا ل ب ش ر ي ة هذه وهذه ا ل ا ن س ا ن ي ة تاريخها عجيب و لكن تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة على التوحيد و خ ا ص ة تاريخ ا ل أ ن ب ي ا ء هو على التوحيد و دين ا ل أ ن ب ي ا ء واحد و لذلك الاسلام هو د ي ن آ د م و ا ل م ل ا ئ ك ق ب ل ه هو د ي ن ن و ح ص ا ح ب ا ل ط و ف ا ن هو د ي ن آ د م و ا ل م ل ا ئ ك ق ب ل ه هو د ي ن ن و ح ص ا ح ب ا ل ط و ف ا ن ولا ه د ع ا هو د ا ل نبيو ص ا ل ح و ك ن ا ه م ا في الله مجتهدان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين إ ب ر ا ه ي م وابنيه معا وبه نجا من ل ف ح ة النيران وبه, وبه حمى الله الذبيح من البلا لما فداه ب أ ف ض ل القربان هو دين يحيى مع أ ب ي ه و أ م ه نعم الصبي وحبد الشيخان هو دين عيسى هو دين عيسى مع أ م ه لم يدعهم ل ع ب ا د ة الصلبان و أ ج ل شرع الله شرع محمد صلى عليه منزل ا ل ق ر آ ن الطيب ا ل ز ا ك الذي لم يجتمع يوما على زلل له أ ب و ا ن ا ل ط ا ه ر ا ل ن س و ا ن و ا ل ولد الذي من ظ ه ر ه ا ل ز ه ر ا ء ولحسناني ا وول ن ب و ة و أ وول ل ن ب و ة ما من ه م أ ح د يهودي و ل ا ن ص ر ا ن ي بل م س ل م و ن و م ؤ م ن و ن بربهم ح و ن فاو في ا ل إ س ر ا ر و ا ل إ ع ل ا ن ا ل إ س ل ا م ك ا ن د ي ن ا ل أ ن ب ي ا ء ولذلك فلما بلغ معه السعي وقال يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام اني أ ذ ب ح ك قال يا أ ب ا ت ف ع ل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين فلما أ س ل م ا فلما اسلما ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب يا بني إ ن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون إ ب ر ا ه ي م عليه السلام آ خ ر ف ا ئ د ة في حياته ن س ب ة لضيق الزمن أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء ينتصرون في ا ل آ خ ر ويبقى دينهم و أ م ا الزبد فيذهب جفاء و أ م ا ما ينفع الناس فيمكث في ا ل أ ر ض و س ن ة الله أ ن يهلك ا ل ط غ ا ة والطواغيط و س ن ة الله ان نمرود صاحب الجيوش ا ل ج ر ا ر ة الذي أ ل ق ى إ ب ر ا ه ي م في النار دخلت في ر أ س ه ذ ب ا ب ة فجعل يضرب ر أ س ه بالحائط و ي أ ت ي الناس ومعهم ا ل م ر ز ب ة الشواكيش يضربونه في ر أ س ه بل لو وقفوا هاج فيهم ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يستقر حتى يضرب على ر أ س ه وها هو الله جل جلاله في معزل من البشر وهم يقفون مكتوف ا ل أ ي د ي لا يقدمون ل إ خ و ا ن ي في فلسطين شيئا إ ذ ا بنزيف يصيب ا ل ط ا غ ي ة المجرم شارون إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة عجز ا ل أ ط ب ا ء عن ع ل ا ج ه اللهم آ م ن ا بقدرتك اللهم آ م ن ا بقدرتك اللهم إ ن ملوكنا و ح ك ا م ن في يوم من ا ل أ ي ا م ظنوا أ ن شارون لا تقدر عليه ويظنون أ ن ك لا تقدر على بوش وقد خلت من قبلهم المثلات, وقد خلت من قبلهم المثلات. اللهم إ ن ا ن س أ ل ك م س أ ل ة المساكين ونبتهل إ ل ي ك ابتهال الضعفه والعاجزين اللهم لا يقم منها أ ب د ا اللهم لا يقم منها أ ب د ا اللهم عذب شاروخ في الدنيا كما عذب المسلمين المساكين من صبره وشعتينه وكذلك أ خ ذ ب ك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل ب ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد فعلا يمهل ولكنه لا يهمل يعطيه مهلا ان الله لا يملي للظالم من ا ل ت م ا ن ي ن ا ت اتلوا مجازر ا ن ن ي م ص ب غ ة وشاتينه وشارون ي أ ت و ا في أ ر ض الله فسادا كم هو حليم ربنا إ ن ب ط ربك لشديد هكذا دائما تنتهي ح ي ا ة من يقفون ضد ا ل أ ن ب ي ا ء ومنهجهم و إ ن شارون و ا ل ط غ م ة المجرمه في أ م ر ي ك ا وفي إ س ر ا ئ ي ل لا يمتون إ ل ى إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ب ص ل ة ما كان إ ب ر ا ه ي م يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا والحنيف المائل من الشرك إ ل ى التوحيد ب ب ص ي ر ة الحنيف الذي يعبد الله بفقه وعلم ولم يك ن من المشركين و إ ن أ و ل ى الناس ب إ ب ر ا ه ي م هذا النبي أ ي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آ م ن و ا معه وفوق ذلك كله و إ ذ ابتلى إ ب ر ا ه ي م ربه بكلمات ف أ ت م ه ن قال إ ن ي جاعلك للناس إ م ا م ا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين متى كان الظلم من أ م ث ا ل شارون ومن أ م ث ا ل بوس وغيرهم ينتسبون إ ل ى إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لا ينال عهد الظالمين و إ ذ جعلن البيت ا م ث ا ب ة للناس و أ م ن ا البيت من يحج فيه غيرنا من يعظمه غيرنا من يطوف به غيرنا ا ر أ ي ت يهوديا ونصرانيا ط ا ف بالبيت و إ ذ جعلن البيت ا م ث ا ب ة للناس و أ م ن ا واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى الحمد لله الذي أ ن ز ل إ ل ي ن ا كتابا نستبين منه الخير على ب ص ي ر ونقف على تاريخ الدهور و ا ل أ م م و ا ل أ ز م ا ن والعصور والمجتمعات والتاريخ والجغرافيا والحضارات و ا ل أ ش خ ا ص و ا ل أ ع ي ا ن عبر السنين في سطور ه تحدثنا عن ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن ح ي ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء ش ي ق ة ل أ ن ه ا ح ي ا ة قمم ا ل ب ش ر ي ة أ س أ ل الله تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إ ل ه ن ا ويا خالقنا اللهم لم نرفع كف الضراعه في يوم من ا ل أ ي ا م إ ل ى غيرك اللهم انصرنا نصرا مؤزرا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر ا ل م ق ا و م ة في العراق اللهم زلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ا ل ط غ ا ة الجبارين يا رب العالمين اللهم إ ن شارون طغى وتجبر اللهم إ ن شارون طغى وتجبر اللهم خذه أ خ ذ عزيز مقتدر يا مولانا ويا إ ل ه ن ا يا من لا يرد دعاءنا اللهم أ ج ب دعاءنا اللهم عليك بشارون اللهم عليك بشارون و ب ا ل ص ه ا ي ن ة المجرمين وباليهود المغتصبين اللهم رد المسجد ا ل أ ق ص ى إ ل ي ن ا اللهم إ ن ا عجزنا و إ ن البشر عجز و ا يا رب العالمين و أ ن ت لا يعجزك شيء يا من أ ن ج ى من النار الخليل ومن الذبح إ س م ا ع ي ل و أ ي د اليتيم بجبريل ودمر إ ب ر ا ه ه والفين ومزغ الغزاه بطير أ ب ا ب ي ن اللهم مزغ جموع الكفر المحتلين ديار المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم من أ ر ا د بهذه ا ل أ م ة س و ء ونحن في العشر ا ل أ و ا ئ ل من ذي ا ل ح ج ة وقد دنا يوم الحج ا ل أ ك ب ر يا إ ل ه ن ا ويا مولانا من أ ر ا د ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سوءا ل ل ه م ف ج ع ل تدميره اللهم تدميره اللهم اجعل تدميره تدميره اللهم من أ ر ا د بشبابنا وفتياتنا فسادا وانحلالا و ن ج ع باتنا ر ز ي ل ة وضلالا اللهم من نشر الفساد في هذه الديار اللهم شل أ ر ك ا ن ه اللهم شل أ ر ك ا ن ه و أ ي ب س لسانه يا رب العالمين اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين آ م ن ة م ط م ئ ن ة سخاء رخاء يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا